لماذا قصروا حرام ماهن وابناني هاي لكن لا يريس في عدد كبركودي خاصة في قبرانا شد لقدر سهايان قصروا اجارة لقدراء قصروا بحثنا مفجانا صحابة يعني وحوينه ولميساء تبصروا ثلاثة بعتوا اصنو توجي هاي اصنو الله وسلامه عليه على كل حال ما مغزالي وعسليها رضي الله تعالى عنه وارضاه الإنسان كأحاق يعني أو أولأ أو يعني أخبون أو أخفيعا إناء يعني أو أو مغعيث شهوات أسكم منان شهوات منظر لشهوات وهي أسكم من منان شهوات نقطة وحيربتها شاف يعني وحاكو فيله خفته وحس هو بمركز روب روبو ما في شيء اسشتهيو او اس هيليكور عشانها كذا لربا لقيتيه مركز وحدين لما شاولتين لما شاول زين لقيتيه لما شاول ياسين على المرسليه شالله ما شاول وصار يعني لمقه عنه وقصه ما في وقوه سنوكي قوصة سريدي قوصة على سيجل سريد مفرعنا وصار, وصار عن إلهاء وإن ننقر يحضون تكمره هيسير ججا وعن إلهاء فعاد له عائل انت وعائل سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه وعرضاه عنكيسي وإذفي عبد الله بن عمر عالم وقالب عصره عبد الله بن عمر و في عنايل بقاصوق الدويق في البقاصوق بحجر عمان في البقاصوق في جران اشورناي ارباشي سوق الله الله حور الله الله كدي واسدي مالن كل معنتوا لهير قواو عايشين باينه رابو سكوتر اذا ضاع في حدوده بنوايا يعني لما قصر نوايا وقع لي معني انك هذه الرساله مشاهو يعني لما شاح الرسيو وادير الهيزه وها يحبو فيكم بالهيزه مفطر شاهو لك ان الطعام يقوي شهوه النحل ما دليل المصير مضمون ان الطعام نقول يا نرضي ربنا شوهدبنهم كالممن او نقول عنوانا نجعل نقول عنوانا يعني خاسه ممنهسه على وشراعه حرام يعني وابنعيها العقول كل من طيبات ما رزقناكم كل من طيبات ما رزقناكم هي روحنا والذنه او معمعان عنواء الهيري لكن قدير الهيري أبثني فقال الهيري دمو حوالي على للهيري أسرافا للهيري فهنا وقع هذا لو قالوا حنايو مالين كنحن مالين كنحن محايا لأحد بني مغوري يسحني تقير يلبسك يقول تنون تقير لك بنياتك لخالق السجارة لخالق السجارة قدسك إسرافه يعني محفي عنا الناس بخير لما صوبنا لمروا حجدوا أصوبنا مروا والذين الذين أنفعوا لم يصرفوا إليه واحنا فخيان وحبي حيان الذين أصبوا أمان علي ولم يصرفوا أحد جد بينهم ولم اختروا عنا بخير لمرنا لحدها أعظان إلهي وكان بيننا ذلك غواما إليهم يعني بخير يحجبون بحيولي انه هاها ها مركة وعشرين انا مزالوا كيسا صعباء هادي او خضره خضار اسجعلاز معنا فاكو في مارسة في مارسة كمية خطيخ اسجعلازي اسطوي اماسة انباس اسطوي اماسة يعني وحياه وعاكي دي اسطوي بحق راك أليه لأمان الكاسي سوف يجري على الكاسي وعسيري سوف أفيعا أو أحبون من أمان الكاسي وحياوها مثلا إذا أشكو غاصل كمر خليهم قلوا يا عرب تالآن بمقدر القرور فاكها كم يتهي سبحانه يوم بها تصراحة وبائرة سبحانه عمه كمارسكة. هذا يشتهي عوضيه يشتهي وفاكهو الناس اصطافو يعني وحي اصطاعون الهاي كلاية لهاي وحي كله اللحون الهاي كمطافة وفي عن الناس يعني اصطافو عنه جمسك سعون الهاي موفودي حشخي وحي فاتين هده سيجتري وحي كله سعون الهاي ببادل كيسي قال اعون كات وهادو على الديدة شاو اعادة اسكول محي اعادة اسكول محي الوحي شاو نفسي ساعتور اسكول محي الديدة انت عوال حد عمضاء وصول شيء على الوري ويالله تعالى عنه حسيري انا سأمله لعمالهم صلى الله عليه وسلم حسيري ويل اوك ايو الملح حديثك سبب الوروكي ساعة ساعة فعدي محديث أبكي ويل وعان ايو ملحي الزباق وعان ايو ملحي الزباق وعان ايو ملحي الغجران وقال صحيح هو حاكم سان السري صحيح هو ونقول لله ملحي وحسي ايو الملح حديث كبابسي ستح تلوزة على وشان سدح ثلث سيدحت مال وقت مال وحال الله أولوه رافو نافتة نافتة هذه هي قصو على هاد مالنا وحاله يعني هم قل له مالنا شرابكة حد ديمي سدح لي مال أوه شرابك يلوه يلوه نافتي يلوه نافتي نافتي نافتي نافتي نافتي له سدح لي مال بهم قل أتبو حزي انت حتى انات اضيها او مبعيثي اتفساتي اليوان بعد ذي فحلت ديدي وحوائي اقصد حنيسي ابننا لويدي حكيمة وقال يريش يعني انطلا واخطيقو في عم والعمر واسل لنك فقيرك ايه لنك فقيرك ايه لنك فقيرك محطيس هلو بأسعون هلهم هاي فقيرو على الهلها نمتا ان ما نقود يوم كيسي عن هلي ترين محطيق فقيرو هاي صلوحي بأسعون طعام كم برتقو يعني هزغي الجلسة عمرو الصلوطة هاي بعث هاي تبالي محطيسي بأسعونه خلاصوبي هاي عنجال هاي يعني موف ملودو هاي هلم ملوكري هاي وحيال ملك محطيس هلو او دابعه اختي زهلو عليش وديسيمه اختي زهلو اسطنا ما غير هو امهار كل غني نتو غنيين يوم تو ستكا نك نده ومنك زعما تهلو انكرمتيه و بسيو على يوم كي سي الهي زائد هيدا كلام وعودها تعبطه باه مو غاراه لكن غري واه قامو ولا خايف غري ومسكين ويشينا لنا إنما الفغراء إنما الصداقات والفغراء إليهم العديلون الفغراء والمساكين منهم مساكين فصلوا الحديث لما نقول يوم كيسي هلاي أو كذا إذا هل كانت مسكين كانت أصدقاء أصدقاء وأصدقاء أصدقاء وحيا يعني أصدقاء أفيع وقتين أفضل أتود وقتين أفضل نفته وقته يتوهزه هم قلون يعني وحاقوا جراء فائدة فظن يعني وقته لعناية إلا إلاله سيروا عناية إلا إلاله وكما دعنا يمركي كل مين أفر حكومات كل مين فحالين أنه الشيغة جاوده أبوصي بأنك الدنبين جاوده أجراء لهن الشيغة جاوده أنجر لهنين بوع الشيغة من محاسا أطيب بواويني آهين من سودان آهين نعرافه هاي من فوميا ساي من فوم هاي منعيس فارس ساي كل بيقول منتوا وحش ف وحاسد الضراء الذي لا دام معه داول او جزءا من جرم هوايه وحوايه منعيس هل ليس في صور افضل يعني يعني افضل صان شوفوا دعوا القافله بلا ونت دليل حواياكم صمعه وما للملعن القطاع لكن ميخانين قلونك الله هاي بوريسي واحد هلينيجي أفعرف لي بذلك قلون منها هاي وشيخ قلونك بوريسي واحد هلينيجي أسالي قلونك موريسي هلينيجي هلينيجي كو عغاروهاي كو ملوهاي هلينيجي مذوق يعني لقاته فأتي ستاعدين كلوة بشي ومعيبيرين هلينيجي مذوق خلستة صوحي ومذوق كعصانتهاي عندي هاللي الموضوع قد ترت وبلاوه تظهر بهو درزيزه هي كوالير محافظ في عن وضعو على الشاي هو عن حلفته انه بعيس سوهي اقلوب باللهو ضو في قلبنا يا رب اقلوب باللهو بعدي بسري علي و حالي و البشي صوحي وقع سنت هاي حلفنا عندي فرح ارتي جودني تطريهاه و سيز زائد يعني هو عسري وحقف في عرو بلاو بيو كول بيو كول زو يعقل مو بلاو دو شي وحوايه داو او جيره جنبين واحد داو او جيره جنبين قاعدوا لهم وشي غير باشياء عليري وحوايه تاعهم هيورتا صوحي وفضيله با تاعيسا البيكولار قدتك كيف يا فقاضو بدر ايش ازياك ابو محيسه زينك فرالو جورسي والداريسا وفك فساد النساء بعد انك انت السياسي من ماع عراقي هاي يعني شك هذه والله هم على شري وحوايه داودا وبش الله يجرم حوايه ان تاكل وانت تشتهي. ادوربتي ناد عمته وتنفع يدك عن ثاني لا تحكم قاضي غلط الشهي معناه يقول العنيفه ادوربت بلا عم حد انا ادوربت طاف ما انت عوشه تبكي ذراع اسكت وحسيت كلها يعني تبعدز مع كذا ومع او قص هذه عيالي محروين اللعنه ادوربت عمو هذا إذا كنت أتركت بأسكسي هذه ولي اللي بكون معي هاي صارت يكون مع رح سأسئنا في السلام علي فيها ودي أوه بشكلت من بيني فعدي أنت يا الكوحي أمانا أطباد بريس كم حيالي بريس وعيليهين نودي لسيسة لقومي لسيسة لقومي هاتي الأورية هاتي وعلى الظواحي نوهر وصليه عبودية الإسراء ما في يعني سنرة المنتهى الزياري وادي دوري أحكامته يزير في لما ربع على كلمه صليب عين وحال له اومي بنيس كلا ما الورديله الوردينه تصل النبي الرسول بيوت راسه بالجرح بده حيبديه حالاته على كل حال انتم تتصلوا فيه عند كل في الهلال فساد يعني معنى هذا ما الا لي قالوا الله ماذا حنتي بطري غاهن هاي بطري هاي فائد هاي فائده معهن هاي ماذا يقول وكلفين عني مع ذاهبه ولي بكن سوحي وبلاوه او جاوه فالي لا سوحي نفتعه عنه نوركي ساعبك اقول لهنه عوذينه عدو هذا الشي كان عوذينه عدوه هسي نصاقه الدن العدوي عوذينه عدوه عدو الدن عالي وحيانه يقول لي ماذا خصوصك بدري اول عشاء ما لغى جاي فعم يعني قوت ابوه القضيه او كثير طلعوه هو بعد ساعتين رجع لها ثاني ما انا وعلوه هدي ادي خلصت كلي اكلتت مطفيعنا عمل وحو خفيف يعني الشاي بيو. موسخوة موسخوة هنغري و... مان في هذا النصوشير الفاتحة وهي عُنِكَ تِذَوَيَّ وَحُنِكَ تُعُنْ ما نسيبان في عُنِيس عمرها يعني فائدة ملح فاركاز إلنصوبنا وأركوهشنا بابنا ناسي عنه فبلاؤري محسر أُدماني لما غوصار لا أكله ولا أحظمه بعدين لما هنغري من ممنوعه هنغر. ثلاث مؤلفات من امامي ترىت السهل الصقام عليها يعني يعني ابن سينا شيخ قديم وقوي وحجمه لازم فضح هي الا كلها خلقيه وكلها دي وداعت السنك فيون وانسى المورث الى استقام بشيء ويريث عسل ذواب مدامه حمر لدائم وامر لم خبر خبر دي دي. وعي... وعيسى والدوام وض جما على الدائم دائم لغيته دائم جما على لبيت انا وضي يعني دائم يعني بشي ايقوع يعني حديث غريب يوه ويدخلوا الطعام على الطعام الطعام طعام, طعام لكل كريو الطعام طعام لكل كريو هنقري عندي هنقري الخطط عاني الخططة معناه هنقري عاني وهنقري مركي اهم ديه خطط وهم قري فاكينا يان نكفي يوهي بشء وعيسى نسينا نبين نبين مايشي هنا حلق جماعة وحوك جماعيشي ديوا ذا مني اوكاب من اي سوما بعد ظلمات لما الساعه كنت حد بعن هيسه توقف لما الساعه رجعتي هنا هنا هيسه هاي سواق او استعمال رجعتني على هو يعني قدومه بعد لي ذاتي او عقديومه عندنا منو قدومه وحدي ومعنى لهذا يعني من يصنقها صلاة لم ساعدها بعد هالمه بعد المعنى ما انت يتبع إلهي يعني كرام واجرات هاتك خوان بالسيكة الموية بدايس وكواروها حول يعني إنا صغار ماك وامري فصغار كوت هالعوه وامري يعني عديتها صريح هو هاي يعني إلهي تدعو بشو هو هاي عن يعني قوة بلسيسي كل شيء بي حوق ولي أوليده إلهي وعسيه حسابته عادل من الجريك له مانتي قوة تطيرها يمكن تنبيل المغور مستدع قوة يعني من الرجال وحال أركتا من عادي أعراحتي. عادي وقت عبد الله بن زبر ولا يجريسي بعد نارسوا دعوتي <تصفيق> حيث عبد من كان عنا يتوقع نوجي طلب أمهار طلب أمهار ثم بعد مثل فهي تقول لك احد الاغصوبية يتري يعني منكيه واندي في كله حد الاغصوبية وعلي حديه يومكي ترى وقار يترى وقار المعنى كي ترى وقار قد تقعليه وعنى كي ترى وقار يعني من المؤمنين الميهلي يسي يعني ترى وقار يومكي مانتي اختار الوقت ميديرها افرط ان لا تابجي تيرها مانتي الله اشجرها السبع هكذا ربحين هي هلعانك وحديده بدن بلع ربحين لله قدر يس مالك عاله صلاه چونكي اعزك بعدي وكيو بلا بلا تو توس بلا تو تو تو يقول الله بن بيره ونحن تعيسه لنكي بلنكي وعلاف وكبحي محالي إلى محاجر محاجر عليهم بلنكة ساميه هنا وطلول هذه بلنكات اللي يكون فيه محاجر لي محاجر لي محاجر لي طلول برئي إلى عادة وجود طلولي أروس بتي وعين رغت عفتي السقال طلول منه طلول عفتي السقال عفتي السيارة هنا هاشت بعد وخسلي كرسي أسئل عسكو دوادي احجروا المنين يا اي فويسي قوني ساي تت عادي يعني اقول عادي انهاء كونه حتى تمام بالله تستأذبين مرتوريه كونه دقيقة دقيقة صفراها اقول الاهل اللي لمحايل النبي وحسنها عليه السلام احفظ منيك فانه نور عينك من لا لما لا انه نور وايه ومخصاقيك لما لا معني ومجن لوخود الله استوب حديث قريب بعدي فاحب ابن سينا اعتقدت حديث هذا بعدي فاحب المنير كما تضعت فانه او في انه في انه ها فانه انه ماء حياته في ماء حياته ما لهش بيدواء ما لهش بيدواء دي ناس يراغوا الوشوايو في الارحمة الارحميات في الوشوايو معو الحياة الروائية انتا سحنو بروعة ينوي وحديتها البطنة جراء تبري هي قصص بوين أفجرتها ان شاء الله وواكرا حدوان البرية كل الانتا موحي وعلى الروائة يدخل اطامة وطامة اعتمدة مثلا وهذه الروائة اللمدهم يقول لحدود والحياة ويراء افرساء ويراء افرساء والحياة سوهي عيو قم ظهور اذا نقولوا <سؤال> عا سمع اللي جبته مرخاس عمر محمد وهذه اخر ساعه في الليل وحتى حلول هجوم وانا انا بقى او بريء من عربة عربة ضبيب كوزي وينس هاي هاي يجري من كلمة بس اهجي بيت الداء هلوشان بشي العلمان بنيابسة او اقول اعيان او اقول اعيان وحوايه معدة ليك في مهنة بيت الداء هي هو الحمية رأس الدواء الحمية وحوايه يقول يا ريستو فالسئلة ليه ودفت دياتك واحد هاي معناها حميه وحوايه سئلة ليه هو, هو وحياه وزعج لخاذنين وحيه لعنك تأكل وراء فتاة خاذتك وحوايه فأشتكرا لا أصلك الي مرحيه وحوايه حميه وحوايه حميه معناها نقول له يريتك كانت يعني لبصله علي سلامة و السلام فالجيسي وهمت وليسي او اي مالي لما هنقول لما كل مني حديث مالي عمو عوش اناحي دخال او بجراء حديث او عمو مالي عمو في هذا دروسه الشيئيه لما بواصار لما كل مني هذا الارض سيد عمك هذه اني لا اجمع بين بين لما بواصار لما كل منها هذه خلقها هلا خلق خلقها هلا خلقها هل يكريديني جبت الموصلة طيلا لما هنبس ولدوك هلا فالعراوشان اللي في رايك بس لحده انترح لها ايه دوايك في الناحيات اللي هي تمي اطرسانه مصر الجيه واذهر دعسه جيه وحفيه الوحدي راوينه اطرسانه وحسكو مولاي وضعت وضع مولاي. هذا يو يعني ببل ببل كا فاصة فاصة ويعني اوتقوني را قصاني يوم من غريس وحياة وحسنه لجم وانا عرسلين مسلحة للخط عدوك وحواليس يتعلو عدوك وحسن لها يلبقون ملجينة ده أفر تنبري أعدائي أفر تنبري الأكافيين وعدوك وحسن لها تلبقون داست أفر تنبري الكارس هذه أفر تنبري عن تدنيا يعني خسوة الغرب يكون يعني خسوة الغرب يكون وحسن شاموه الغيوض هو أو يعني اولي كل خطوه غبيه كانت انت, انت. بعدين قالوا عليه الصلاه والسلام قد من من في كائن ادنى هو كل يوم يمر مال انتك اللهم عليك يا اسيه ابو بكر جاهودين هو يعني سيدنا عمر ابو بكر النبي من ايش جاهود ذلك بطوحه قلنا ابن ابي دقه ما اله لله فتو حق لبضناه إسلامك وأخوة ربري وحور بوهره شام يرى الفرطة مثال عبسوكي مجلس على الفرطة وحور بخيرات غني ما دوا بضنات وقال جونة مرخ برياء وقال جسناك نبا منكيس كدور بحر عنا مرحلة بياس كا عنا فعندما يواصل بها عليه السلام وحاشري سيد أبوهره عمر وطاق عمر وطاقه أما منكو تحياله أبحث عن أخي أبل بمر جدا صربне النبي عن السهال واحو الله كان عمر رسول ضعلي من الخوزة تسعون ذلك فعذاonces عمل طلب نبي أن بندع النبي كان فلاسة كان علي into that هياة فلاسة أننا بند member لدينا عقل صابحي وكان قابل وناقضع مشكلة إنها شيئة حروف واحد أهول كافي وحا سكون وحا... له اخرجني واشهد به الذي اخرجكما الله يسبح الله يسبح اسعوا قببا كن غري لكن توريا كجستا الى العظيم الذي كرام اخرجني واشهد به الذي اخرجكما وحده يسبح هذه انت تسبح يا ان يسبح هذه لقديم يبعث يسبح لما فوريا <تصفيق> لله معناها قريبك وحواه باهدي من الصباحي بعيدك وحواه يعني يعني الله يسو وحالفه لي الله يسو بحي الله ينكس لصبحي أنا يسو بحي قال لي هميك هاي انتين لو حماسة وقوتين يحب صباحنا نمب من يسو حالنا صباحي انتين التقال أقول هايزة بعمل أقول هايزة أقول هايزة انترسي ساي واني هو الجعل لكني سيسد من ديدكويه بعدي هناك سوق <تكتصفيق> دوستي اربا ايارين <فبعدين. فبعدين>. كايسي <تكتصفيق> اي بي في معز مجري ب اورولا مدينه او اي بي ما عايل كيس ان عمر 12 اسحوري 13 بعدي 100 يعني اي ترى شو طلع اي ترى بيز مجري بي ما او قالك إلهي محد يعني بحيوته حتى تستأل شوه السلم على غير إذن اللي قال مهينو إنه جيد حرام مهينو نبي إيه بغيس وقالين صغادة وحيك بحيان حديث كان حدي خفك أذي يمني كيش بتوجيه القشد يعني أكتاك مهينين أكتاك راضي يا هاي ولا قليكنا المرضى وحيا هاتين وقالين وحي إنك هاك ثالث نحبيب أجعل أكتاك هاي انا بو بقدر <تصفيق> نمر بالجو اليوم النبي تو في ما فلسطين كان برك توير يعني ودرسه ميتو وغانها بشرمي ما فيش قت فرح درازيتي فرحون خبطت اوكا اخذتني والشباب بس باش نقول لكم شو رايكم مشي لعند اي وصل اولي بيت التسجيل بروير و كمير تلوحول بلايها الصلاة حوالي يرنى و أول بعد إما ديزجي أسفل لي شيء معجي مركي أهم يعني كمير عصو نقول المرتاقه بلاحل تنظر فالطبقه عصو كاني فالطبقه حوالي تنقلين أو قولي يعني كمير عم غنين فالطبقه عصو كاني مركي بسلاط عجاءه كاني بيجي مع عصو كاني الذي بعدي وحط ثاني يعني حق ثاني حاجه عمي وحا قام في في اوه هنا ياريت وعلافين وعلافين يبقى محطه غاريتو مازيتو على فك على ف وريه رايت اي خاطر بعدي وريه دي و امشي امشي صوري صوري على المصعدي تعالوا خانه نقول يا سلطان صوري تمرص يعني وقنا ربع من ديال التصاريح مكاسي حديك على المحطه طبعا امنيه وعلى رقاتي حديث كأول حدي من من حدي من من من وعلى رقاتي علم الغباء حديث ما عادته وقالي ايه منكات مجلسة روح حديث اكتب منكات مراري استعمقها اسكار مهين حديث وعلى رقاتي مقت هذه اقتراضه وحديثي ان يعني, يعني ايكو حيغوان حد من يساء الميلان معاين لم يعودية تفهم ايه منك اهي ايه نارك أرائي. كيو حيزورتين نتعيب باهم اللي هراه اللي فورس ومرتيو نحن كوكينا محاربتها مع حدا وادرينا بجريها البلاء على خوابه بسيقوا على خوابه فكو بحسكو رائي كان وحاسا انه كان السنة وايه وحالان غاتل نبيه كريم فمريئ ما كيو سكاني وحاسا قاتل اترن اي سيري فوقو تغميسه وحرواه وقت لا جوايا دي ترى ما الى ذات اكو جوت قال يا عم تعالوا بنا كان تمس اكو بلاوي على الكسي بكيه العنايه حموري اول كانت تاركي هو مو صار كانوا ان با الله كانوا حائل في انتوا بحايل فكان تمر وقت مع صار هذا ومعد الجوع والتعب قبل ساعه كسب النادي مو والله ما كنت دليل فاش يعني هذا عاد على بنتي باكل هذا الغلال هون جاب لنا وحوايتي لبني وعيالي فاش هذا موعده باللعب هو باللعب قرات بحثه مري جهه معاديه ها بما ما تساوي حاجه اللي عند فاش فاكه ما هي ما صورت محل الورق على ايدي ها؟ الورق اصاب ما لها ها؟ ها؟ ما هي ما هي بتكبر امد الحصول على الورق الله يكرم المايك ما تخيرهم مع ايه؟ الورقه بتاعتك والورقه بتاعتي راكيو مماكي قميص على تخيرهم ولا عامل داير الا تنبيت عم ما يتهونوا وجات ما يتخيلوا ما قرابته الى الغمرني انهم يقولوا انوج الى فاكه الغمرني عده فقائسه قابله و غيره و ليس هضم الكبد ومر الكبد يعني دزليس فضلات هذه لو حاسر في عادي ما اه رحمك يا نبي عليه الصلاه والسلام يعني معسيري إنفاني معسيري أعبيهي هيتم خادم خطيرون مياه معسيري خادم وفنينما تتلكينا قفارك أو حيك وجروب كل إن شاء الله قصوا ميبا هذه يعني وعلميكو أذيو أم جبر أنكو كيناه كلمت يزيد المرتي أعلى سؤال بعدي وأرى صديني مرتي أعلى مركة التقيم وأرى وكبر إيارة سوريوي وخادم أهانأ بعد ذلك في سوريوي بعد ذلك أباح سدين لكن من تأوهاني ودفدار ما خيره ودفدار ما بتي خيره ومعامل الله وضع فنأتي سأناك تغيير هذه الصالحة بعد ذلك أمان هناك تغيير حديثة أمان وإجراء بعد ذلك النووي بتي خيره ومعامل الله سوري والنبي يا وشيل توقعوا محاين لكن خيرتي انك انواد هواينا حرينا الضاله وصودي وسريبي متوصل هنا حريم وحران كبار كئان وهوي لويا محلوش خير وفي كل احدين بتاعنا ثاني خف ولبه وحس خواظم ودهي هونص ودهي هونص او خارق ودهي هونص او شرق في, في خيرك اي بعدا بغيت بعدي شن انا تاما خير وانا نجس شورتي بكتي وواصل على جرح منك تبغي تتي علاج خوري والله ما الله يشفيك بعدي بياتي من ديال اوكرانيا من ديو اوكرانيا حديث